إلهي ما عرف قدرك من عصاك إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك وإلى النفوس كيف خضعت لسواك إلهي عجباً لقلب أنت شققته ولسان أنت أنطقته عجباً كيف أقرى بسواك إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك ويا ممسي في وحدتك عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك بسوارك. وإلى الألس كيف نطقت بما يسخطك في علاك يا من جئت موسى في التابوت وحفظت يونس في مطن الحوت ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت ونشهد لله لا اله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمداً عبدوه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فهذا هو اللقاء الثاني عشر لنا بعنوان فقه الامتلاه وأذر الصد وانتظار النص من الله لا غير قلنا هي سلسلة نسأل الله أن يعيننا على إتمامنا لأن كل موحد وكل مبتلى الآن في حاجة لأن يفقه حكمة الله في ابتلاء خلف وأن يتعلم كيف يكون الأدب مع الله عز وجل لأن فقه الابتلاء غار وأذب الصبر طاع فأسألنا لأرب مع الله ملخص ما قلته لك قبله لأن الأمر جاء من فقه الابتلاء أن الابتلاء ليس علامك غضب من الله وأن استمرارية الابتلاء ليس تعني أنك على ابتني يا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهل كان على الباطل هل كان ربه غاضبا عليه حاشا وليس إمهال الله للظالم علامة أنه على الحق أمهل الله فرعون فهل كان فرعون على الحق أمهل الله أصحاب المخلون. قتلوا وحرقوا فَهَلْ كَانُوا عَلَى الْحَقُ؟ لا والله. لا, والله. لا والله ومن فتح الابتناء لا يشترط أن ينتقم الله من الظالم دنيا بل قد تقتضي حكمة الله تأجيل عقوبته إلى الآخر وذللت لك بأصحاب الأخدوم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم متى؟ في الآن لم تذكر الآية ولا الحديث عقوبة دنيوي, دنيوي. قتل, قتل. أحرق أباد فلا يقول جهور. جهور،, جهور،, جهور لما لم ينتقم الله لكم إن كنتم على حق لما أمهر جهون. قتلون روك عن سجدا فأين أنت يا رب. قلت إجابته وهو القاهر فوق عباد. وهو الحكيم الخبير. كل خلقه مقهور له. وقلت حكمته قد تفيض عنه. قد يتأثر ذهمها عنه. قد تتأثر لحكم ليزيد التنخيص لينجح من ينجح بالثمان وبقولة الحظ وليرسب من يرسب ببيع الدين وبتخزين الموحدين حكمة قد يؤجله الله قد يخفيها الله عز وجل قلت لك مثال لظلم صارخ في ثرعون انجل ابتناء لأهل الحق ليصفو قمة الخلق ولتخرج النخبة الموحدة المؤمنة معلية راية الحق وليزيد حمل الظالم في ظلمه وقلت لك إن فرعون قاتل الأطفال واستبقى المساء وفراعين اليوم قتلوا النساء والرجال والمطفاء وقلت إن فراعين الأمس كانوا فراعين على شعوبهم وعلى أعدائهم أما فراعين اليوم ففراعين على شعوبهم قتلت جرزان أمام أعدائهم تُتهك خرنات بلادهم ولا يتحرك منهم زالهم وفي قصة أصحاب مخدود أخذنا خطبة لنبين مدى شدة الابتلاء، ومع ذلك ما أرى الله المظلومين شيئا في الدنيا فأين الناصر أين قول الله إلا إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا قلت سبتوا ومن معالي الناصر الزباد استشهدوا ومن معاني النصر الشهادة ثم قلت له ابتلي يا رسول الله بمثل ما نحن فيه في غزوة الخندق صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من الهجرة تجمع كل فنون الشر على زين البشر صلى الله عليه وسلم أشتاد متفرقات جمعها بغض الإسلام قريش الضطفان الأحابيش بنو المضيب يضم إليهم مؤخرا بنو قريصة عداوات نسية وعقائد بيعا وشعور دلس بيضا بيضا وسواب تضيع ما الذي جمع المشركين مع اليهود؟ إن المشركين عند اليهود كفر لكن وضعوا أيديهم في أيدي بعضهم من أجل مصلحة اجتمعوا عليها وهي استئصار استئصار الإسلام استئصار الإسلام بل باع اليهود دينهم وثوابتهم ومعدددهم لما سألهم المشركون نحن خيرون أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عقيدة اليهود في توراتهم تقول إن محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وخير خلقه وقريش آل كفر وآل مشرك باعوا الدين وقالوا هؤلاء أي مشركون أهدا من الذين آمنوا سبيل مشركوا مكة أفضل من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وغرابة العالم في استعصار. من الذي جمع عشات المتفرقا؟ بغض الإسلام. من الذي حرك الكل؟ من بذرة تجميعها بالشر على سيد البشر؟ يهود بن النظيم. يهود. قلت وفي ذلك درس عنوانه: كل شر يساق لأمة محمد فاتش على يهود. والصلب. اليهود التاريخ يعين نفس قلت يهود بن النظيم قال جهود فعلوا ما فعلوا لأن النبي بدل بالاعتداء لما أجلى يهود بن النظيم في العام الراضع من الهجمع بيوته هم يردون الاعتداء قلت أنت سيد الجهلاء وتسيء لسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم تمثل قضية إعلام الصالم الغاشم المدلس يصنع من الضحية جاني ومن الجاني بطلاً مظلومة قلت أنت نظرت إلى رد الفعل وتعابيت عن الفعل نعم أجل النبي يهود بل النظيف العام الرابع من الاجر لماذا؟ لأنهم حاولوا قتل رسول الله رسول الله ما الذي بلا يهود من النطير ولد الرجلان hogy a للنبي يصعد أحدكم ويلقي حجراً عليه فيقتله، فأخبره الله وحفظه الله رحل إلى المدينة وترك أبا بكر وعمر دون أن يخبرهما خوفاً أن يتعصب ويشتبك مع اليهود وعلماً منه أنهما سيستأخرانه فيرحلان خلفه وعلماً منه أن اليهود لا يريدون أبا بكر ولا عمر إنما يريدون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم محمد بن مسلم قائد شرطة المدينة ما عمله؟ قائد شرطة المدينة كان عندنا شرطة عندنا في الإسلام شرطة ودخلية وظيفتها حفظ الأمن والأمان وتوفير الأمن والأمان لا سلب الأمن من بني الإنسان قال أجلتكم عشرة من رأيته بعد ذلك ضربت عنقه بسيط حدث هذا ألقى الله الرعب في قلوبهم وهموا بالخروج فإذا بالطابور الخامس منافق الداخل عبد الله بن أبي بن سلول يراسلهم لا تخرج. أنا معكم أدافع عنكم سجل عليه القرآن كفرة وخيانته فقال أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُلُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إخوانهم في الكفر لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قتلتم لننصر النكب والله يشهد إنهم لكاذبون لأن أخرجوا لا يخرجون معهم ولأن قتلوا لا ينصرونهم ولأن نصروهم لا يولن الأذبار أنا معاه. اجمدوا اثبتوا ساعة الجد باع باع باعهم يقول الله لئن اخرجوا لا يخرجون معه كذبين نصبين منافقين، جبناء مدلسون ولئن قتلوا لا ينصرونه بيتحاربوا مش يحربوا معه ولأن نصروهم يعني لو حربوا معاهم ليولون الأذبار ثم لا ينصروا لأنتم أشدوا رهبة في صدورهم من الله بيخافوا منك أكثر ما بيخافوا من ربقهم خوة القلوب من الإيمان باع والبيع على أشده الآن خرج الظالم الأكبر يبيع الظالم الأصغر الذي أخذ الأوامر ويقول ما قتلنا أحدا هناك فصيل كان معه سلاح غير مدر التاريخ يعيد نفسه ولا يحدث هذا إلا إحساسا منا بظلمنا يقول هذا صاحب هذا الكلام يشعر أنه ظالم يشعر أن المشنقة قريبة وعن نصر الله قادم وعن انتصار الله للمظلوم على الأبوال بقدرة الله عز وجل التاريخ يعيد نفسه بل وإن تعجب. تعجب بعدما حدث هذا في العام الرابع من الهجم ألبى يهود بني النظير البشر مجتمعين على البشير النظير في العام الخامس. بنو النضير إجلاؤهم سنة أربعة غزوة الخندق سنة خمسة بينهم منهم سنة والحلم عشته سنة والحرب بلغت مداها بعد سنة من صاحب البزرة الأولى يهود بني النضير فكل شر يساق لأمة محمد صلى الله وسلم فتش عن اليهود سنة بين غزوة فن النظير وبين غزوة الخندق جمعوا الدنيا بأسرها من ألفها إلى يائها في محيط محمد بن عبد الله وأخذوا قرارا بحصاره في حرب استئصالية ونرى الرغبة في الاستئصال السياسي والأرضي والواقع ترون هذا واقعا وأراد الله أن يفضح بعض نخبتهم فقال هذا في وقت ما كان يظن أنه على الهواء لكن خالق الأرض والسماء أراد أن يسمع دخيلة قلبه وخبيئة فكره لكل خلقه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قلت لك المخابرات الحربية الإسلامية أخبرت رسول الله أن جموع الضالين والمشركين على أبواب كان في مخابرات حربية يقودها طلح والزبير عليه. وظيفتها الاتيان بالأخبار في التوقيت المناسب وفي أسرع لحظة لا تلفيق التهم ولا صناعة الأخبار الكاذبة ولا صناعة رأي عام كاذب وظيفته أن تخبر رسول الله بالحقائق في أسرع وقت في مثل هذه الأمور اللحظة تفرق فكان القرار من رسول الله أن يجمع المسلمين جميعا ويشاورهم فأخذ بمشورة سلمان الفارسي العبد المولى الحبشي الفارسي الأعجمي لا الحبشي لتعلم الدنيا أن الأمة كل فرد فيها له رأب وله صوت يسمع لا نسمع للنخبة فقط إنما أنت مسلم عندك رأي يفيد الإسلام لزاما على الحاكم أن يسمع لك وإن رأى الخير في كلامك طبق كلامك سلمان الفارسي عبد مولى أعجمي ليس سيدا ولا عربيا ولا شريفا كراشيا ولا نسيبا مدنيا إنما هو مسلم له في الإسلام حق أخذ بمشورته بدأ حفر الخندق البادئ الأول رسول الله معضلات جوع أعظم الناس جوعا رسول الله بركات معجزات قيام ليل مع دعب تعب في نهار أخذ بالأسباب مع تعلق بخالق الأسباب وتبلغ الأزمة مداها لما يخنب بلو قريش أربع فصائل قريش غطفان الأحبيش بلو النضير المدينة بين جبلين حرتين من الشرق من الغرب في أمان من الشمال طريق مكة إلي هي دي المشكلة فهنحفر الخندق من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب طب من الجنوب نخل ويهود بني قريش. أما يهود بني بني قريش فعلى العهد. خلاص يبقى في مأمن. من شدة الأمان من الجنوب وضع الحبيب صلى الله عليه وسلم النساء والزراع. راح لقائد بني النضير حيي بن أختب إلى كعب بن أبي أسد القرزي سيد بني قريش فما زال يفتل له في الزروة والغارب حتى أقنعه بالخيانة. فخان وبع برضو المخابرات جابت الخبر للنبي في التو واللحظة صلى الله عليه وسلم فأرسل يستبين الخبر أرسل السعدي وقال لهم إن رأيتموهم خانوا الحنوا ليالأحل فتقولوا اشكد بالمفتشر حتى لا تفتوا في عضو المسلمين وجدوا الخيانة أخبروا النبي عضل والقارة خانوا مثل خيانة عضل والقارة الذين قتلوا القراء فقال النبي الله أكبر يعني خلاص إزجأكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاعة الأوصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتوية المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد بس لا ده توصيف قمة البلاغة والإعجاز للأسف أعظم محنة مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد منها وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا المخزلون من الداخل أسوأ وأثرا على الأم من أعداء الخارج خانة الخانة في الداخل أضر علينا من أعداء الخارج وَإِذْ قَالَتْ طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عور وما هي بعور أن يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اطرافها ثم سئلوا الفتنه لاتوها استأذنك بس يا رسول يريدون إلا فراء ولو طلب له الكفر لكفر لقال لقفر بعدينك هيبيع ده كلام مين كلام الله في من في المنافقين المنافقون دول البطاقة بتاعتهم بتقول ايه الله بن عباية بن سلول الدنيا كلها تعرف انه ايه كم من بطاقة تخبر بإسلام صاحبها وأقواله وأفعاله أضر على الإسلام من أعداء الإسلام أعزنا الله وإياكم وثبتنا الله وإياكم النبي يقول الله أكبر بعدما بلغت الأزمة مداها في إشارة صارخة إلى أن ظلم البشر إذا بلغ مداه تدخل الإله شفاء العظم اليهود غدر وأول ما يغدره هيغدره بالنساء والأطفال وما حراس، يرسلون رجل يتحسس الأمر نروح كده حوالين المعسكر بتاع النساء والأطفال شوف أسباب ربك شوف الأسباب التي يسوقها ربك بسيطة جدا تترك أثرا عظيما جدا شوف بقى في حراسة لا لا إذا ما فيش حراسة هنخون ونضيع ونبيع ستنا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم ترى اليهودية يدور حول معسكر النساء والأطفال فتأخذ طنب الخيمة عمود الخيمة الكبير وتضربه على رأسه فتقتله فيرحل الرجل بلا عودة ويعلم اليهود بقتله فيقزف الله الرعب في قلوب اليهود ويقولون الحراسة شديدة حول النساء والأطفال. نصر الله الموحدين بعمل اه امرأة هناك نساء ثابتات أفضل من كثيرين من الرجال. في ولا مفيش فيش في نساء تلقي ضرب النار وسبت وجزء أول عديق يا راح مين هتسيبني ولا إيه؟ ما سمعهاش؟ أصلا ده بقى في أول إشار هناك نساء سابتات أكثر من كثيرين من الرجال نسأل الله الثبات للكل هذه الأسباب البسيطة امرأة تفكر تقتل يهوديا الرسالة تروح لليهود إيه؟ لا لا لا ده فيه جيش كبير وحرصة كبير رجل تقتل وتنتهي المعركة كما أخبرنا بفضل الله ويرحل النبي بعد ذلك إلى بني قريش. ويأتي نصر الله ال... الذي يماهد لفتح عظيم ودخلنا بعد ذلك إلى صلح الحديبين وأطنا النفس وسنطيل للمرة الثالث لما صلح الحديبية نطيل معه لأن كل من خان وباع وضيع وضاع ووضع يده في يد ظلمات الرعاء يستشهد بصلح الحديبين كل الخوانة كل المتنازلين يترخصون ويبيعون الدين ويبيعون ثوابت الدين ويتنازلون فإن حدسته يقول لك تنازل رسول الله في صلح الحديبين نقول هذا سوء أدب منكم مع رسول الله وإن أحسن الظن بكم نقول أنتم جهلاء يعني لما أجل أرد على حضرتك قمة حسن الظن أنا أقول عليك إيه جاهل قالوا كيف ألم يتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازلا صريحا في بابي لما قال اكتب باسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل بن عمر ما نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم فجمحاها علي وكتب باسمك اللهم مش ده تنازل نقول يا من رافقتم الجهلة آمادا طوالا باسمك اللهم ماذا تعني؟ باسمك يا الله سمى باسم من بدأ باسم من بسم الله وباسم الله الرحمن الرحيم ماذا تعني؟ نفس المعنى ده بدأ بسم الله وده بدأ بسم الله بس ده أضافة اسمين من أسماء الله اللهم إين؟ الرحمن الرحيم متى يكون النبي قد تنازل؟ إن بدأ باسم غير اسم من إذا قال باسم الله باسم العزة إنما المعنى إيه واحد تنازل النبي عن جملة لجملة أخرى تؤدي نفس المعنى يبقى تنازل عن جملة مش عن ثواب مش عن دين تنازل عن جملة لجملة أخرى تؤدي أسعى تؤدي نفس المعنى قال لك طب يبتني أوضح مش قال اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله قريشا فقال ما نؤمن بك رسول اكتب محمد ابن عبد الله اهو تنازل عن الرسالة هذا من سوقات رفقة الجهل امادا طوالا لانكم جهلاء لغة ده إن أحسننا الظن أما إن أسأنا الظن نقول لي مرضى قلب أعزن الله وإياكم إن النبي قال لسيدنا علي أمحوها يا علي سيدنا علي قال له لا أنا أمسح كلمة رسول الله طب ليه ما رفضش في الأولى اصحى سيدنا علي رفض في التاني. ليه ما في لأنه عارف إن المفاوض اللي قدامه غبي وعارف إن دي تؤدي نفس معنى دي طب ليه رفض في التانية حباً لرسول الله وغيظاً من إساءة المفاوض في الأدب بس أنا قلت لك قبل كده النبي كان ليه رغبة شديدة في إتمام الصحيح لهدف عالمي لهدف إيه؟ يخص عالمية الدعوة هدف النبي عنده باب شر كبير عدو كبير يقلقه يقض مضجعه يعرقل دعوته يريد أن يحيده ويغلق بابه ليتفرغ لعالمية الدعوة وتم له ما أراده ففي العام السابع راسل رسول الله الملوك والعمراء وأخذت الأرض بأسرها خبرا بوجود سيدي خلقها صلى الله عليه وسلم درس الكسرة وهرق والنجاشي والمقوقس وحاكم بصرة انطلقت الدعوة الإسلامية إلى مرحلة العالمين عرفت ليه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم كان مصرا على إثمان صلح عذابية؟ قال لك النبي قال أكتب محمد بن عبد الله أمحوها علي قال له لا أين هي يا علي؟ علم النبي بمكانها فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال أكتب محمد بن عبد الله تنازل عن الرسالة؟ لا هو قال أنا مش رسول الله الدليل أن أنت مش فاهم أو الرد للنبي قال إيه؟ أنا رسول الله وإن كذبتموني ده متنازل ولا بيؤكد بيقول له أنا رسول الله وإن كذبتموني وما لإيه اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم احفظ هذه الجمع ذكر الاسمي مجردا لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفة انا مين الدكتور محمود شعبان بتتصل بالتليفون مين معايا محمود شعبان تبقى انا كده مش دكتور اه كنت بتبيع بطاطا قدام الكلية وصعبت عليهم ادوك الدكتوراه قالوه فلان معهوش دكتوراه وفلان معهوش وفلان مش خديج أزر وفلان وفلان وعلان في تدليس أعمى على أناس ماتت منهم القلوب أنا لما أقول لك في التليفون محمود شعبان أو بدق الباب بقول محمود شعبان أنا كده بقول أنا مش دكتور بالعكس ده أدب علمنيه رسول الله لما تكلم وعدك مع... أنا الدكتور محمود يقول لك بطلت نكا بقى وكبري بقى بطلوا كبري بقى أنت عبد من عباد الله هلا لما أقول محمود شعبان معناه أن أنا مش دكتور لما تيجي تكتب اسمك كده بتقول أنا فلان الفلان اللي هو العميد ولا بتكتب اسمك في أي حاجة فيها بيانات بتكتبه اسمه طب لما تقول فلان بتتنازل عن وصفك لا بتتنازل عن وظيفتك لا ذكر الاسم مجرد لا يعني التنازل عن الوصف أو الوظيفة ده كلام ده الرسولنا مشايخنا في إعداد يوسن وأكدوه في جامعة بس هناك من لم يجلس تحت أقدام الأشياء لا تأخذ العلم من من صحفي ولا القرآن من مصحفي لا تأخذ العلم من صحفي ما تتعلمش على أيدي واحد شيخ وكتاب لازم يكون لي شيخ أرى عليه علمه وجهه فهمه حذره من زلات طلبة العلم أفهمه الفهم الصحيح وأنا القرآن من مصحفي اللي حفظ من المصحف القرآن لابد يأخذ على يدي شيخ بس أنا مولانا إن شاء الله أخري الجامعة كويس وبقرأ في المصحف كويس وبسمع الشيخ في الشريط أو في السيدي وبقرأ أوراه كلام جميل أنت سمعت صح طب قريت صح طب قريت غلط؟ مين اللي يعرف؟ انت سمعت صح؟ طب قريت غلط، مين اللي يعرفك ان انت قريت غلط؟ الشيخ، طب ما مفيش شيخ يبقى لو غلط، مش هتعرف ان انت غلط؟ يبقى لازم شيخ تحفظ هذه علم ذكر الاسم مجرداً لا يعني التنازل عن الوصف او الوظيفة محمد بن عبد الله؟ تساوي رسول الله تساوي خير خلق الله تساوي خاتم أنبياء الله صلى الله عليه وسلم وليس في أي جملة منها تنازل عن النبوة أو الرسالة هذا ردنا على من قال وباع وضيع وضاع ووضع يده في ظلمة الرعاع ثم يستشهد برسول الله صلى الله عليه وسلم صلح عذابية له مقدمات ذكرتها قبله مفاوضات كثيرة مشهد استرجعه لدرسه العظيم عروى بن مسعود السقف يقول للنبي كلاما سيئا أرأيت يا ابن عبد الله رجلا استأصل قومه جمعت أوباشا حولك خلقا بهم أن يفروا ويدعوه تفكر يعني الناس اللي حواليك دول شو لا يعني انا شايف كده ان ساعة الجد هي ايه يسيبوك ويجروا اللي بيتكلم عن مين عن الصحابة الكلمة ديته غزمين فقام ابو بكر وقال امصص مظرا الله انحن نفر وندع رسول الله كلمة سيئة شديد. بس في موطن الانتصاف من ظالم متعدي الشاهد بقى قال عروة من هذا؟ قالوا عبد الله بن أبي قحاف قال والله احفظ الجملة دي لولا يد جميلة يعني لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك بمثلها لولا إن أنت مطوى رأبتي جميلة كنت رددت عليه. مشركين عندهم قيم عندهم ايه كفرة مشركين عندهم ادب في خلق في قيمة بقولوا انت مطور لقابتي بجميلة دولة الجميلة اللي انت مطوئ لقابتي بها ديكب ايه ده درس ليك لن تسعوا الناس بكراسيكم ولا اموالكم ولا اصواتكم العالية ولا مظاهراتكم انما ستسعون الناس باخلاقكم تقدر تتعلم من أبي بكر سابق جميله سابق إنعامه وإحسانه حفظه من عدوه نقدر كمسلمين رافضين للظلم والظالمين نعطي الناس أعظم صورة للإسلاميين بأخلاقنا إرهاب أريه حسن الجوار أريه صلة الرحل أره الإعانة للملهوف أره تفريج كرب الموحد وره أره حق الجار وره أره البسمة التي أمرك بها رسول الله وتبسمك في وجه أخيك أخرج مكبرة مسبحة مستغفرة كما قلت قبله أريد مليونية المستغفرين المسبحين المكبرين الساجدين الصائمين الموقنين في رب العالمين لا تخرج منك كلمة سيئة كلمة واحدة طلع لله ولا لفلان ولا العلان لله قل الله أكبر جرب واخرج ولا تترك التكبير والله الله أكبر رو... تزلزل وروش الظلم جميل موقنا في الله اخرج لا يلهج لسانك إلا بالتكبير أو الاستغفار أو التسبيح أو التهليل فقط لا تقول لي أسقط ولا ولا خلص شانا قلت لك باعوا سوابته اللي كان بيقول يسقط يسقط وضع يده في يد من كان يطالب بسقوطه اتفقت المصالح المصلحة عدوة الإسلاميين لا تقول هذا الكلام قاله مدلسون من قبل قل الله أكبر قل سبحان الله قل لا إله إلا الله فقط وأنت في طريقي أري الناس البشرى في وجهه من أساء قابل إساءته بإحسان وبسع في جنود غيبت منهم العقول وحشيت بنقيض الواقع دول إرهابيين دول صهينا دول أعداء الوطن لما يلاقيك بتصلي بتقول سبحان الله بتقول الله أكبر بتقول لا إله إلا الله بتبتسم في وجهه تقول له أنت مسلم مثلي عربي مصري مثلي دمك علي حرام ودمي عليك حرام ويرى البشر والبسمة في وجهك اللي يجرى؟ ده يشتغل عقله يعمل ويفكر ويدرك ببساطة عقله وببقايا فطرته أنه حشي بالخطأ وأن الصواب نقيض ما قيل له قالوا وبها أختي معضلة فيها قمة التنازل لا إجابة لك في صحيح ديبي. إيه؟ لكن البنوت كان فيها بند جائر من أتاك من رجل فأعده ومن أتانه لن نعينه قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأنه تعلل به سهيل بن عمرو لإتمام الصلح والنبي يعلم أن فرج الله قريب لهؤلاء ويريد أن يتم الصلح لأنه يعلم أن الفتح عقيب الصلح وأن الله سيجعل صلح الحديبية سببا في فتح مك بدليل أن سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في عودة النبي من الحديبين النبي يريد إتمام الصلح بأي وسيلة في بند، عاوزه إيه هو؟ وضع الحرب بيننا وبينك عشرة سنين. بس ده أهم بند النبي يريده ليه؟ باب شر مستطير باب شر كبير يغلقه البشير النذير ليتفرغ لعالمية دعوته وقد كان له صلى الله عليه وسلم ما أرأت أدي المعنى طب المعنى ده غاب عن سيدنا أمر أه؟ لأنه مش نبي مش إيه مش نبي راح لسيدنا أبي بكر يا أبا بكر أليس نعن الحق قال بلى أليس على الباطل قال بلى أليس هو رسول الله قال ما لا قال فلما نعطي الذنيه في دينها ليه نتنازل متغاظ قوي سيدنا عمر من البندي ده اللي يجي لك ترجعه واللي يجي لنا مش هنرجعه طب اللي يجي لنا مش هنرجعه ماشي ماشي ما حدش من عندنا يروح له المؤمنون سابتون لا يرتدوا أحدا سخطا لدين إنما لو واحد منهم فر وجئ اس نسيبه دل مزع على سيدنا عمر فقال يا عمر هو رسول الله الزم غرزه يا عمر والزم غرزك يا عمر يعرف حد أنت تابع لرسول الله هو رسول الله امشوا راح غضب عمر ورحل لرسول الله يا رسول الله ألسنا على الحق قال بلى أليس على الباطل قال بلى أليس قتلانا في الجنة قال بلى أليس قتلاهم في النار قال بلى ألست رسول الله حقا وصدقا قال بلى قال فلما نعطي الدنيا في ديننا ليه إيه سر الغضب الشديد ده المشهد ده بتاع الجور في البنود انضاف له مشهد مرئي بالصوت والصور بالصوت والصور بنود العقد تكتب وإذا بأبي جند الابن سهيل بن عم يرسف في أغلال الشرط في مكة فيخرج بأغلاله من مكة إلى المدينة مهاجر ويلقي بنفسه أمام رسول الله واحد مربوط بالحديد قرج بالحديد بتاعه من مكة للمدينة 450 كيلو على رجله وصل لرسول الله بعد معاناة طويلة صلى الله عليه وسلم خلاص أيقن النجاح خلاص ربنا نجان المشتور روح تلمين للنبي صلى الله عليه وسلم فأمسك به والده سهيل بن عمر وقال وهذا أول ما أقاضيك عليه يا ابن عبد الله قال لم نبرم الكتاب بعد قال له لا فارد أغب لي لا عشان نكمل صلح العديبية ونضع الحرب بيننا وبينك عشرة سنين أو الشرط إيه أخذ ابني معي وانشي يبكي أبو جندل بعد رحلة معانات طويلة أخذت أياماً في أغلاله يسافر إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ويوقن في النجاح فإذا برسول الله يعيده إلى بيئة الشرك وبيئة التعذيب للموحدين فيقول باكياً مستصرخا كل المسلمين يا معشر المسلمين أتركوني للمشركين يفسدوني في ديني بعد النجاة الله وتأكل الضرقات قلوب المسلمين شعورا بالظلم وأتخيلوا كل مسلم نفسه في مكان سيبوني أظلموا هكذا وأعادوا للشرك والكفر وأعادوا لأهل الكفر ينالون مني ويعذبونني ولربما فتنولي عن ديني اه اشتد البلاء المد مكتوبة في بنود العقل نظري قدر الله أن يراه الصحابة عمله ها اللي هيجلنا نبقى الرجعه لما يجي حده يتألمني أنا تألم له ناظري إنما أراد الله أن تبدو الأمور واضحة لتبدو الحمية الإسلامية للأخوة المظلمة الضائعة المنهومة فيقوله أبو جندل مخاطباً رسول الله والمسلمين يستفز إيمانهم يستفز قلوبهم يحرك أواصر الأخوة في قلوبهم مستنكراً متعجبة يا معشر المسلمين أتتركوني للمشركين يفتنوني في ديني فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات مضيئات توزن بالذهب الخالص لمن فقها وفهم يا أبا جندا أصبر يا كل مظلوم يا كل مقهور يا من قتل أبوه يا من قتلت أمه يا من قتل اخوه يا من فقد ولده يا من قتل ابناءه بين عينيها يا من قتل ولده في يده ولم يستطع الدفاع عنه اسمع رسول الله يا بشير يا كل مظلوم اصفر واحتسف اصفر واحتسف ان الله وليس غير الله لا يعني قلبك الا بالله ولا تسأل الا الله ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا يا ابا جندل إن الله جاعل لك إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا يا أبا جنبر إن الله جاعل لك ولأمثالك فرجا ومخرجا لاحظ أن الجملة بدأت بإنة المؤكدة يؤكد رسول الله لمظلوم غابت عنه الحكمة العاجلة مظلوم غابت عنه الحكمة الآجلة ونظر لواقعة عاجلة إن الله يؤكد والإسناد إلى الله لأن مفرج الكرب هو الله لأن مزيل الهم هو الله لأن المنتقم من الظالمين هو الله لأن المنتصف للمظلومين هو الله إن الله جاعل لك ولأمثالك ده في مشكلة ده الجملة دي فيها مشكلة تأكل قلوب الصحابة ده النبي بيقول ولأمثالك يعني ايه يعني في تانية في ظلم تاني في ناسها تظلم تاني يعني هذا المشهد سيتكرر؟ يعني ثبتوا يا أصحاب القلوب آه. إن الله جاعل لك ولأمثاله يعني لك أمثال لك هيجي ناس زيك تاني آه هياكلوا لدن بمكاهم؟ آه يخرجنا من هذا كله اليقين بالله إن الله جاعل لك ولامتلك فرجا ومخرجا إن عاهدنا القوم عهدا ولا نريد أن ننقض عهدنا معه كيف يأتي فرج الله في هذه الظروف الحالية؟ فالظلمات المتتابعة ظلمات بعضها فوق بعض ظلم جيش وظلم شرطة وظلم قضاء ونيابة وإعلام وشعب مغيب ظلمات متراكبة من لهذا الظلام يزيله سوى الله لا والله لا أحد سوى الله كيف يأتي فرج الله سريعا تعجبه ليس من سرعة فرج الله، وإنما من العزة التي ساق الله بها الفرج نكمل العزة كيف أسرعت للموحدين بعد جلسة الاستراحة الحمد لله وكفى. صلاة وسلام على عباده الذين صحوا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وغليله صلوات ربي وسلامه عليه وبعد فقد نال هذا المشهد من قلوب الصحابة بكت القلوب ولما تبكي الأعين أكلت القلوب أكله تضاعف المصاب أمام العيل لما رأت المشهد واقعا يدلك على ذلك فعل ابن فعل عمر يدلك على ذلك فعل عمر أخذ عمر سيفه وأمسك به وسار بجوار أبي جندل أبو جندل عن يمينه عمر وعن يساره أبوه قام عمر لأبي جندل وقال له اصبر يا أخي واحتسر وهو يقرب حمالة السيف من يده نقس يحطوله سف في قدين سيدنا عمر بقول ليه اصبر يا أخي واحتسر إنما هم المشركون اللي جنبك ده إيه أبوك ده إيه مشرك وإنما دم أحدهم دم كلب لا يساوي عند الله شيئا سيدنا عمر بيهون على سيدنا أبي جنب بقول له جنبك ده كلب ما يسوير يعني لو خطفت السيف من إيدي وموته كلبه راح يعني ما تجاور يقول أقرب حمالة السيف من يده يتمنى عمر أن يأخذ السيف ويقتل أباه ويقول يا رسول الله اختطف السيف من يدي. سيد أمر بيهون عليه من قتل أبيه يقول له اسبر واحتسب إنما هم المشركون اللي على شمالك ده ايه مشرك وإنما ده مؤحدين ده مكلب لا يسمع عند الله شيء يعني لو قتلته كلبه راح ونقص يحط السفين في سيدنا أبي جنب يقول لكن الرجل ظن بأبيه على القتل تبي يدلك على قمة الغزب تعمين سيدنا عمر نفسه يعمل إيه سوائل يموته طب جبان لا يتأدب مع رسول الله يتأدب مع رسول الله أدب المقود مع القائد أدب المت... التابع مع المتبوع أدب التلميذ مع شيخه أتى أبو الصحابي مع نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم وخد أبو جندل أخذه أبو سهيل بن عام وقلوب المسلمين تتقرح كمذا ويأتي فرج الله سريعا مع تفصيلات نريدها في لقاء آخر لكني أريد أن أختم بهذا المشهد العزيز مرت أيام وأسلم أبو بصير وفر من مكة إلى المدينة فأرسلت مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مم. الاتفاق بتاعنا بيقول إيه ليجي لك ترجع لهم خلاص أرسلوا من يأخذه فأرسلت مكة رجلين بسلاحهم ليأخذ أبا بصير تفضل اداهم النبي سيدنا أبو بصير خدوا الاثنين ماشيين من المدينة، رايحين فين مكة في الطريق تعوا ريحوا تحت شجرة، تحت نخلة، واحد نام الثاني صاحي ماسك سيف فسيدنا أبو بصير بيقول لي بيقول له كيف حال سيفك معك السيف بتاعك ده عامل ايه واحد بيسال الواحد عن سلاحه اخبار السلاح بتاعك حلو قال جربت به وجربت لا يعجبك قوي يعني ده سيف ممتاز جد قال له أريني يعني تفرجني عليه يعني قال له تفضل خد فأخذ أبو بصير سيف الرجل وقتله خد السيف منه بزكاء بحكمة بدهاء وقتله اللي نايم قام من نومه وجد رقبة صاحبه قد طارت فطار من الخوف بيجري على فين بقى على مكة ولا على المدينة على رسول الله كفر بس يعلمون انه رسول الله وانه ارحم واعدل واوفى عهد الله واوفى خلق الله بعهد الله يا رسول الله يا ابن عبد الله قتل صاحبي وإنه قاتله قتل صاحبي وهيئتي النبي شافهم بعيد قال هذا رأى زعرى ده جاي مبزوع طبعا هو يزرق سيدنا أبو بصير لأن جريت الخوف أسرع جريت جه سيدنا أبو بصير بعده بيقول له يا رسول الله لقد وفيت وعدك وأرسلتني إليه ولكن الله نجاني منه يعني بقوله بالبلد انت عملت اللي عليك وانا ايه بذكائي وبدهائي انا نجوت هم قالوا لك ابعتوا انت ايه بعتني معلش عليكش حاجة كده بقى سيبني بقى فقال النبي كلمة علم منها ابو بصير ان رسول الله سيعيده قال ويل امه مسعر حرب لو يجد احدا يعني أبو بصير هيدخلنا في حرب وقعنا في حرب مع المشركين وإذا مش وقت سمع الكلمة دي عرف أن النبي هي إيه؟ هيرجع. رجعه خدها من أصيرها زي ما بيقولوا أخذ بنفسه ورحل وجلس في مكان يسمى سيف البحر على طريق مكة إلى الشام. أبو جند عرف أن أبا بصير قاعد في سيف البحر رحله بقوا كم؟ اتنين من المظالم راح كل مسلم أسلم يريد أن يرحل لرسول الله يعلم أن رسول الله سيعيده يرحل إلى من؟ إلى أبي جندل وأبي بصير بقوا إيه؟ مجموعة المجموعة دي أعدى فين؟ في طريق مكة للشاب ومكة عايش على التجارة لإيلة في قريش إيلة فيهم رحلة الشتائي والصي طب هياكلوا منين؟ كل تجارة لمكة انقضوا عليها قطعوا طريق تجارة مكة إلى الشام مين اللي مش عارف يعيش مين اللي, اللي المعاهدة جابت له شر احنا ولا هم ولو اتفقنا اللي يجيلك ما ترجعوش كانوا دول قعدوا فين مع النبي انت لما بلتاكت وقلت لا اللي يجيلك ترجعو فما راحوش للنبي راحوا قعدوا في سيف البحر مش لاقين يأكلوا وانت اللي ظالمهم كل ما بتعدد تجارتك يأخذون التجارة منك قطعوا طريق تجارتك يبقى البند الذي رآه الصحابة ظالما شرره ارتد على مين ها صاحي على مين على المشركين شوف بقى العز شوف الكرامة أطلاب الأمور بعزلة نفس لا تزل لخلق الله فإن الأمور تجري عند الله بمقادير الذي سيزيل الظالم هو الله والذي سيجعله مسلطاً وعبرة لكل الظالم هو الله لا غير الله اسمع خلاص التجارة بتاعت مكة إيه؟ تقطعت طريقها قطع جاعت مك ضاعت مك شوف العزة والكرام مكته ترسل رسول الله وتقول له ترسل لنا برسالة يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحيم لله عشان القربة اللي بيننا مش احنا قرائنا إيه؟ بقى إنا رايب مش عنا كلنا عرب ومسلمين ومصريين وموحدين هتسمع دو الله عم قريب ستسمع الظالم يستجذي قاضيا مسلما موحدا أن يخافف العقومة دعا إن شاء الله يا ابن عبد الله أنشدناك الله والرحلة لله عشان الأراضي اللي بينه يا رجل لله من أتاك من رجل فلا تعج يا رجل يروح شوف العزة شوف الكرامة شوف بقى قول النبي إن الله فجاعل لك ولأمسالك فرجا ومخرجا كان حد من الصحابة يتخيل إن الفرج والمخرج يجي بالعز دي مين اللي بيطلب من مين من اللي بيتحيي على مين؟ مكة الظلم في هذا البنت أنشدناك الله والرحمة من أتاك من رجل فلا تعد فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى المسلمين آمنين مطمئنين هانئين بجوار سيد المرسلين كذلك رب العالمين يسوق نصره للمظلومين ويفرج كربه عن المكروبين لأنه رب العالمين لأنه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويزل فيه آل معصيته ويعمل فيه بكتابه وسنة نبيه نسأل الله أن يسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعته ويهدى فيه آل معصيته ويذل فيه آل الجبروت على خلقه رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شررنا ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطالة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب استعملنا ولا تستبدلنا رب إن نسألك ألا يقتل الإسلام من قبلنا رب إن نسألك ألا يقتل الإسلام من قبلنا رب إن نسألك ألا يقتل الإسلام من قبلنا رب فرش كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا رب دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا إله لنا سواك فنرجوه وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا محرومين لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا محرومين فرش كرب المكروبين سددين عن المدينين اشت مرضانا ومرضى المسلمين رد إلينا الغائبين فك أسر المأسورين اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم اهدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاق والحصان أجمعين اللهم انت تفتن على عبادك فتنة تكتب لنا شهادة في سبيلك واختب لنا الثبات على الحق نحن وكل الموحدين من الخلق يا رب اغفر المسلمين والمسلمات المؤمنين والنمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع طريب وجهد الدعوات إمان الله اذكر الله يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم وأغفر الصلاة عدى الله إن الصلاة تتعال الفحشاء والمنكر ولدك الله أكبر والله يعلم ما تذكره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 حول جمال جمال الى قبح وجعل استعلاء علاء الوضاعة في السجن سبحان من جعل الشريط وضيعا بقدرته إنه الله الهما الله